بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور من كثاتها كل مثلثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار النوع الثاني الحسن بس نوعية كمان كذا الحديث الصحيح ما فيش اللي في شكيه كثير ركباس يومان كذا ام كده بريتيل 65 جوري حديث يعني شسطو بينج فن لفنوني علومي حديث نوع دوام الله الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور لا يشفيك ذنبه لو قلت له قبول لا هي شرطينيه صحيحه مره لايزوريني علماء لايزوريني علماء نتلائموا باتفاق لاروي عمله اما لاروي علمه لروي يفيد العلم او كذا لسرها يا وهو في الاحتجاج به يعني في العمل وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر أسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة حسن لبروي نيواند وسطا لنيوان صحيح وضعيف دا يعني بقي قسمك، لنظره، للي كسكك أجر تماشي حديث كات يام تراهنك حديث أبنية قسمه عنده، لكن الحق كثير الله يعني هندر الأم حديث حسن كما له لمحدثين علن حديث حسن قسمي في سلب اخويا وكن صحيح قسمي في سلب اخويا وضعيف في قسمي في سلب اخويا للحديث هذا شكلوانا قسمه كابو اقرب القسم ده حسن بيته شيء قسمي صحيح وبيته قسمي ضعيفش عندي كثير لمحدثين لقينا حسن بشكل لا صحيح كابو قسيم شنية قسيم صحيح نية بيا عبارة تي حافظة الكثير كثير شيء لا في نفس الأمر الله يلا بروي حديث أبي الشوار صحيح ضعيف لا حقيقة بضم لا علماء لا ناضل أنت تسيك تماشبك لا بردرينجاتي حديثي حسان ولا برد زوربوني حديثي حسان ولا بر عند الاختلاف لنيو لنيوان حديثي صحيح وحسن وهي لذلك المحدثين حديثي حسن باسي شي تايبت وقرينجي خويها أما لحقيقة ذا حديثي حسن بريتيالا حديثي صحيح تم أم رأي راي شي راجحني حديثي حسن قسمتي شي سرب خويها حقيقة جوازي هي حقيقتي شي جاوازي هيا منفصل لحقيقتي حديثي صحيح والله أعلم جاء على لبرأمة. لبرأمة تعبيري علماء تعريفي علماء علماء حديث بو حديثي حسن هندك جرجي هندي جرانيتيه دهيه يعني تعريفه كانيا تعريفه كان, يعني تعريف كان يعني تعريفي شيء دقيق ي جامع مانع وضبط سني حديثي حسن عندنا راح كان حقيقتها رجاله حديثي حسن وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة وذلك لأنه امر نسبي تمك شتي هي حسن لأنه امر نسبي شيء ينقذف عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه شتي لي حفظك لحفاظ الحديث لا يعلم العلماء الحديث كالعاده لا يشكي لذلك لذلك لذلك لانه يجب ان يكون عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن هل عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن عباره عن يعني تكلفه على مشقه يعني عباره شيء داثه شيء و بس الحديثه حسنه تعريف شيء و حسن كذوى تجرشم اويا يعني باتشرنا شاريا ب با بتكلف تعويله بو حديثي حسن داثه شيء بلي أو بريثه الحديثه حسن ايشيء لو انا فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله خطابيله كثيره معالم السنن تعريف حديث حسن كذوى بشيء هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار الحديث وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء يعني لا هو ما عرف ما عرف مخرجهه عامة الفقهاء بلتيه التعريف حديث حسن لليخ الطبيب حمو أو جملي بذيه بثني قال كثير الله هو ما عرف مخرجه واشتهد رجاله أن جاء قال أو حفظ كثير خوي أو شتيه هنا قال إذا نو يعني تعريف راندو أو شتيخ سواء هنا تعريفي حسن لليخ الطبيب بلثيه هو ما عرف مخرجه واشتهد رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء تيروانيني حافظ بالكثير بو تعريفي بو تعريفي خطابي بو حسن شونا بشي وعليه مداره أكثر الحديث لجملة تعريفك حسابناك لجملة تعريفك حسابناك يعني كامت تعريفي حديثي حسن حسابك لله خطابي وما عرف مخرجه واشتهر رجاله أو تعريفك نظري ابن كثير خطابي تعريف حسني كذوى بسبب مقطع ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أما برقي عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء مجرد حكم حكم حكم حديث حكم حديثي حسنة عليه مدار اكثر الحديث اما والله اعلم تص يعني تصرفي خطابي وادي او وهندل العلماء ايش وادي وعلي وعليه مدار اكثر الحديث تاكوتاي أو قطعه مكمله للتعريف يعني قطعه مفسره للتعريف بلين مكمله باثر يعني لا أول تاب قوته أن جاء كاتا تعليفي حديثي حسن. باب شنس التعريف كيف زين ما تعريف هو ما عرف مخرجه مخرج بس الوزن مسألة من حيث الوزن أكره اسم مكان به أكره اسمه زمان به أكره مصدره ميم به تعينا تعيّنا كيا اسمه مكانه مخرج هو ما عرف مخرجه خرجه الموضع خروجه هل يقضي شرح أولاً أولاً كتو رواة بزاني مثلاً مدني مدنين يعني شامين يعني بصرين يعني هالشي كفر عراقين أو يشكين آيه لسال معرفي رواه من حيث اتصال السند من حيث الاتصال السنة بزاني او سندة يعني مدني عن مدني عن مدني مثلا عراقي عن عراقي عن عراقي يابون من مدني معروف و عن عراقي عن شامين يعني المهم كس كسيش معروف ذا عندك اجل أو كناية عن اتصال السند او بيتلوا ما عرف مخرجه او كم ما برجيكم ما عرف المخرج بيتلوا كا كاتصال السند بيتلوا وشتهر رجاله يعني أشتهر رجاله بالعدل يعني بالعدالة والضبط بالعدالة والضبط يعني هم رأي كان عادلًا هم ضابط بن أجن يتوه وأشتهر رجاله بن من بالعدالة والضبط تعينك الضبط التام تابع صحيحة وتواشتهر رجاله أجد تعليق في خطابه أو ندب هل أنبر جوايا أو كانت التعريف يجبوه جمع ما ننبو. بل ميستاء عليه وعليه مدار أكثر الحديث. يعني شيء حال كونه حالة كونه مدار أكثر الحديث. يعني ووقف لين حاليا. أجر أجر بلين عاطشة لسر جملتي بيشوي أو كانت تسير كثيريها. بهن حالونه بالجملة جملة, جملة شيء مكملة ابي ام شرط شيء تابع ان جاء حسن عليه مدار اكثر الحديث نبي حديث حسن وحديث صحيح وحديث شيء شذ نادر حديث ضعيف ومن باب اولى حديث صحيح شذ نادر ما عرف وشتهد رجاله طبعا لسيا فقد يرى شتهد رجاله يعني بالعدالة والضبط نكب الطعن مثلا والضعف وشتهد رجاله يعني بالعدالة والضبط بلامكاتي عليه وعليه مدار أكثر الحديث شنك للاي خطابي أكثر الحديث من قبيل الخسانة شنك رواتك حديثك صحيح بيه روات الك هي سلامة للروي عدلته ولروي يعني زوريين خلقوانيه كميني خلقوانيه بلام زوريين خلق كيشاين عليه وعليه مدار اكثر الحديث أما يعني الحديث الحسن وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وهو الذي يقبله أكثر العلماء الحديث الحسن أكثر العلماء قبوليا. تمام شاكلا برقيتيش وثمان وهو الاحتجاج وهو في الاحتجاج به ك الصحيح عند الجمهور يعني عند كثير العلماء. فعل النجاح عبارتي هنا. خطأ عباره ويستعمله عامة الفقهاء عامة أقرب كل رزمان ونيوا بكل جب كعدي بمعظم جب ويستعمله عامة الفقهاء حافظ من كثير بذلا فإن كان المعرف يعني الحديث الحسن فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهد رجاله يعني ببيع بقيه وعليه مدار أكثر حديث قال هل أقل أولا حديثي حسن تنهى بريتيب ما عرف مخرجه واشتهد رجاله هل أولا فالحديث الصحيح كذلك حديثي صحيح الشيء عرف مخرجه واشتهد رجاله بل والضعيف الضعيف الشيء ضعيف الشوائع عرف مخرجه واشتهر رجاله والله مشهور رجاله بشي بالضعف بالطعن بويا او مقطعي حافظ بن كثير تواص صحيحه فالحديث الصحيح كذلك اما امر بكال والضعيف كذلك يا بل والضعيف واني تنت السياقه سياق ايش يا اشتهار الرجال بشيء معلومة معلومه ما بس في اشياء فقط اشتهار, نيه اشتهار, كشي اشتهار بشي عادة رجالي كي هي بالغ المطلق الاشتهار اج كشي كل شيء بضعف يشبه ن اشتهار بشيء عادة رجال السند كاعتباريها كعداله وضبطي هذه بويا ضعيف ماشي قطعا اما صحيح فعلا اج ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هل اولا به برقي وعليه مدار اكثر الحديث تاعنا به حديثي صحيح وإن كان بقية وإن كان بقية الكلام من تمام الحد أمر جاية وعليه مدار أكثر الحديث أما بقية يعني عبارتي خطابي بدي أشيد بالتعريف حسن ما عرف مخرجه وشتهي رجاله وعليه مدار أكثر الحديث أما أجر أمر وإن كان بقية الكلام من تمام الحد يعني تواء كربة الذي التعريف فليس هذا الذي ذكره مسلما له. أرأيكم باسي كدواء أن أكثر الحديث من قبيل الحسام، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هل أمشى وانية؟ هل أمشى رحنا رأينا أجري الله زوبي الحديث من, من قبيل الحسام اما ان يكون هذا هو الذي يقبل هذا الرسول و الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله الذي الفقهاء هذا الرسول هو حديث ضعيف حديث ضعيف حديث الذي حديث هذا الرسول حديث الذي يقبل هذا الرسول هو الذي يقبل مردود حديثي مردود زوال سلبي لا حديث ضعيف كامل عباره عن خطيب ما بس كامي انا حديثي غير مردود يعني حديثي مقبول بس لجمله حديثي مقبول حديثي صحيح زوال حديثي حسن حسن يعني امكان الله اعلم امكان مقصود امله وعليه مدار اكثر الحديث شلت لنظري خطابيه يعني هذه الحديثه هل حديثك بوخي صحيح لذاته نبي هل راوي لرواتي حديث ونمون ضبطه هذا يعني هجد له كشي حديث صحيح لذاته أو كان حديث شي زور هيا, هيا. لذاته يا لغيره كبريتين لوهم هم طرقا ضعيفه كضعف يسير يعني هيا جمع بين الطرق أبناء حديث شي حديث حسن كابو عبارة في إمكان دور وهو الذي يقبله أكثر العلماء يعني الحديث الحسن يقبله أكثر العلماء بيكثري يعني حديث حسن لو رواية نك ورد لقلشيا بلا ورد لقل ضعيفة. والله أعلم تعريف التلمذين للحديث الحسن أقر ما شاي تعريفاتي خاص هي تلمذي يعني أقل تلمذيها به لا علماء قال المصطلح وروينا عن التلمذي أنه يريد بالحسن ان لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. أما قول من صلاحه أم تعريف التلمذين أقلكات تعريف التلمذين هيا واقع. ما بسج لا حديث حسن وروينا عن التلمذين أنه يريد بالحسن لفنايد بن سم الحسن مطلقا من غير تقييد من غير تقييد بشيء نحو حسن صحيح حسن غريب من غير تقييد بشيء نحو حسن صحيح حسن غريب وهكذا من غير تقييد بشيء نحو حسن صحيح حسن. حسن غريب وهكذا يعني أهم تعريفي استيخنين تعريفي إمامي بو حديث حسن هيجز النظر حديث حسن هيجز النظر حتى نظر حسن غريب حسن صحيح نظر حسن صحيح غريب نظر فقط حسن يعني ام اصطلح على إمامي تلمذيب وتي حديث حسن وكله changeable درسه كان يعني دو طريق يعني ضعيف ضعفي يسير كوكيتوا بهميانو ابن نشي بهم بهميانو حديث حسن كوابو حديث حسن لا يما مثل ذوك حابب لا جمع طرق حديث الضعيف او حديث الحديث حسن اصلاح حفاظ تعريف ام جورك حديث حسن ما بس الترمذي بن صلاح على شيء للي امامي الترمذي ان لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب بما ارجع كسي تيانه طبعا بد الكذابه وهيش مقبولني من يتهم بالكذب ايش مقبولني من يتهم بالكذب مقبولني اما هرش هر شيء كثيره دي مثلا شيء الحفظ هذا هل اذا كان ضعيف نيكاتا منكر نيكا مسروك نيكا حديث شيء در جاء ولا يكون حديثا شاذا ولا يكون حديثا شاذا ضعيف حديثي شاذ ضعيف ولا معلل نيم معلل چونك معلل مقبول نيه معلل ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه يعني ابيته معلل هندك معلل هي هندك معلل هيا؟ ناو كا وندك اشياء لو تشضع في شيء يسير به حل بحلك لو تترشيف كده حسن قلت ولا يكون شاذ تن انج شرطك يروى من غير وجه يعني يروى من أكثر من طريق يعني تلاش راجيك دو سير. يعني هاي أيق راجينا به راجيك تدشنا نيوت حديثك أبيش به أبي صحيح به أبيه ضبط يعني كم كم متهم بالكذب تي أنا وشاذ هذا وطليق كتري سنادان ضعيفان أو أكثر يحسن بمجموعة الطرق أو في حسن لا يمان حسن أو من مبصي تلميذين. كابو لحاشي كإمام البنياء عن صحابي عن صحابي الحديث نفسه أو عن غيره من الصحابة لهما صحابي بين له صحابي المهم طرق هذا. هذا كثير الله وهذا إذا كان قد روي عن التلمذي أنه قال أقل أمل تلمذي وروايات كلابه نقل كذاب، ففي أي كتاب له قاله لكن لماذا؟ لماذا هذا؟ وأين اسناده عنه؟ هناك نقل روايات ما نتحدث له بكم سنة يعني الشكي هي تلمذي هذا ما يتبع الشكي هي أقل تبع تلمذي سنة فيه بله حقيقة أما قول ترميريو وتويتر لاكتيكا نشدها بيت مرحى حشى جمار السيبكين قوله ففي أي كتاب قاله إلى آخره رده العراقي في شرحه فقال وهذا الإنكار عجيب إن كان لحافظ كثير وليس ثيذا فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع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 من طريق عبد الجبار بن محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوب صاحب التلمذة وأنها يعني وأن العلل كتاب العلل وأنها لم تقع لكثير من المغاربة بانك يشكله وش أبو بيت نسخة لبردمة ابن كثير أبو بيت يعني لسنا أو يجانب علل يجانب أبو بيت لم تقع لكثير المغارب الذين اتصلت إليهم ديوات المبارك بن عبد الجبار الصيرفي وليست في رواياته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد وليس في رواياته عن أبي علي السنجي وليس في رواياته عن أبي العباس المحبوبي صاحب السلمري قال ثم اتصلت يعني ديوات عبد الجبار بن محمد جراحي التي فيها العلب عنه بالسماع إلى زمان بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية أقول أحمد محمد الشاكر وكلام التلميذ ثابت في سننه وما ذكرنا أو قول التلميذ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فقط يعني بس حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا هو الشرح الخاص معناه يعني بتعبده خير كل حديث يروى حديث كل هر حديث روايات بس لا يكون في أصله من يتهم بالكذب كم ثين فليه نوى بس متهم بالكذب بتعني ببعض شيء فيش بيه ولا يكون الحديث شاذا بمرجع الشاذ إيش مبدأ ويروا من غير وجه نحو ذلك يا نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن حديث حسن أو عبارة المذيع وقال العراقي فقد وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي إنه لو قال قائل إن هذا إنما استطلاع عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله استطلاع عاما كان له ذلك يعني يجوز له ذلك كما استطلاعه التايبته هموم حسن ما بيتوا بل هيج حديثك ضعيف ان جاء ط طبعا انا مش ام تعريفك فحفظي ابن حجر الله حديثي حسن ديتي فقد لما هنديك مثال هاتوا لو دراساتك كافين مجرد مساله الحديث الحديث الحسن بذاته ولغيره نزيكي مجموعين اهيناه لناص سنن الترمذي الترمذي المجلسي حسن حسن بالان ده حسن لذاته شا. يعني أم قاعده مش معروفة. معروفة حسن يعني تحسين كل شيء الطرق يعني حسن اغلب يعني حسن لذاته منه. حسن لذاته من طريقه ضعيفة فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الإصطلاح العام نادى بلين حديث حسن للاي إمام الترمذي هاي. حديثي حسن أو هاي نعم حديث حسن كتايبته أو كعجفية للاي إمام الترمذي عموما حافظ بالكثير إن شاء الله مع معذورة وهذا إذا كان قدروي عن الترمذي لأنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده المهم وإن كان فهم من إصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح أقول لك في البقية ودليانه نابي للسننه لديانه نابي الجامع نابي سننه سننه تلمذي كفيرت الجامع فليس ذلك بصحيح أقول أوله يعني فامرأته ل ل لمعاني دراسي سنن أو ما ذكرت وهاذي أوله طعمية فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب بوتي طعمة لأن الله يروى من غير وجه فتعرف قيد الله يقطع طريق نبي دقيقا طبعا خوي لهندي حد الله حافظ الكثير الله لنا في الرقيدة وتويتي حسن غريب اشو الحسن وغريب باش حسن جبريتي لويكا ابي دور يلقي هذا بويا يعني حافظ الكثير ما دام موضوعك يليه نزاني انا زاني هيا اذا همش كان لايحه نتيجتك بهوا هذا الشيء نتيجتك على هذا الشيء ماذا ريش هذا حديث الكترون كاتي الله حديث حسن غريب كابو اوعق ست المدينين تمديني تمديني شو ان الله الحديث حسن يروى من غير وجه كل الله حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه كابو ان الله تعريفات اخرى للحسن قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتاخرين المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به هل دي المتأخرين فينا. فبس في ابن الجوزية أظن تعريف حديثي كدو حديث حسن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل يعني محتمل التصحيح يعني أوياك بلذة لضعيف ذبذعة هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. لحاشي كشيخ أحمد الحوشاكر قال العراقي في شرحه أراد المصنف ببعض المتأخرين أب الفرج ابن الجوزي فإنه قال هكذا في كتابه الموضوعات والعلا المتناهية. قال الشيخ تقي الدين ذو ذي خالعيد في اقتراح إن هذا ليس مضبوطا بضابطٍ يتميز به القدر المحتمل من غيره. التومن شني الضعيف به، توبي ضعيفك محتمل به، بس بكرة سول بعض ذلك أو قدره شني. شني الضعيف به، ثالب بعض ذلك بكتاب أو دي وصيح. شن ضابطه شرقوتي نية، ضابطك نية توبي ضابطه، أجرأون ضعيفو قيمية، أو أجرأون أونيت الضعيفو. أو كاتب كثيرا أو ضعيفا أو ساقطا هذا ليس مضبوطا لضابط نتميز به القدر المحتمل من غيره قال وإذا اضطرب هذا الوصف أمو وصفه مطالب وضابطه في الدقيق نبيو آآ آآ يعني حدي نبي لم يحصل التعريف المميز في الحقيقة لا دو أن تكون حقيقة لك لا تريد أن تكون صحيح لك الضعيف مقبول لك غير مقبول جاكاتو. بو يمتع لي فترة ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، أمانة؟ يعني إنسان تينو إنسان ناشكن يعني إنسان ذليفة ما خطأه، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. أول شيء كخطابي بس كذو، أو الترمذي شيء كترمذي باسي حديثي صحيح لحسن جناك وقد ام وقد امعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان عندي كيف في رانتي رامان دراسكم امان بورونغو تو فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما قسم كانتية الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور حديث يكا لسندكي دعا رجال السندكي خالن بلا مستور من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثيرا خطأ ولا هو متهما بالكذب و ويكون مثل حديث قدوياً مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا أما قسم الشأن كشيء لا يخلو رجال إسناده من مستور. مستور كيا لم ينقل فيه عن العلماء الجرح والتعديل. هوايك كالجورجاني مستور. كثيكت علماء جرح وتعديل عند الباريني مستور حاله مستور حاله هو أميجة الجرثومي مسلوب يان بونومنا أو نقلة علماء جرحوا تعديل هي تر تجريحي كدوا هي تعديل شيء كدوا لكن تعارض الجرح والتعديل من غير ترجيح أو علمي كت سكية كدوا علمي ك شيء تجريحي كدوا جرحك يجب ان تتعرض متساويين، ان تتعرض متساويين. ان تتعرض لك ان مجمل، لك ان تتعرض مجمل، ان تتعرض لك ان تتعرض مجمل، ان مفصل. لك ان تتعرض لك ان تتعرض لك هنا. كي طعنوى ناكل هل شخص يشوابه هارفه وثلاثي هارفه مستور يعني او نقل ولم يترجح احدهم على الاخر ويقال له ايضا مجهول الحال مستور فيه شيء مجهول الحال كثير مجهول الحال بي. مثلا رأيك هارفه مستور كادوك اسلي وريعاد بك شخص يكلمين من الرواة. دوكاز لي روايات أكان دوكس هادو شأن ثقة دوكس الثقة روايات أكان للراوي كوا لكن هيج كسي لعلنا توثيق مروي عنه هو او أو شخص كد أم لي روايات أكان توثيق عن نقل دوا. أقول خواني توثيق شيء كان بلن خواني حفاظ نبذ القبولي. دو راوي روايات شخصية أكان أمد راويه لمجهول العين ذلك كان كان مجهول الحال بهادو كان ثقان روايتي ذيك هيش كسيكش لعلماء نجر من باب أول جحنيه توثيق شنا دو كسيش خوش ينشان كذوا خوش يان يان كذو أو أو بس سيقن يعني ثقان في أصدق أنه لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته أقول لم تتحقق أهليته يعني در نشوه در نشوه لديك علماء لديك جرح وتعليل شوك تعارض شوك توثيق. غير أنه ليس مغفلا أبيتشيش نبي مغفل نبي يعني مغفل نبي بالوصف فسواه هي هرب بالوصف مغفلاً ولو رواياتي ولو أخطائي شيء كمبي ولو رواياتي كمبي ولو بالوصف مغفلة. كثير كثير مغفلني. مغفلني بالوصف بس كثير الخطأ. ليس مغفلا كثير الخطأ. وصليك كذلك كسوها يقول مغفل ماذا يقول له هو مغفل يعني أولية كالروايات هذه الروايات يقولون ليس مغفلا كثير الوصف أقول إن مغفل بخير صفائك في كثير الخطأ يعني يفوحش غلط بخير صفائك في أجاب الله لنا كثير الخطأ تفسيره مغفل مش إمكان طبعا يعني كان كثير خطئه بسبب غفلته أو كانت جملة كثير الخطأ تفسيره مغفل يعني قيدك ولا هو متهما بالكذب أبي متشج نده متهم بالكذب شنده شنك أبو هنا؟ هناوتي مغفل كثير الخطأي أو كصحديث أبت منكر متهم بالكذب بحديث أبت منكر همش اللهن حديثه ضعيف يا الله الشديد الندى يسير به طريق كتريشة أنجاب نجد حشى ويكون متن الحديث قد قدره مثله مثله فك خي تماما أو نحوه قريب يعني منه من وجه آخر تطريقي كثيرا فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا او كاته أمام هنا من بذ أولى شاذ منكر ني بو شاذ ومنكر ني يكن وجه كثيرا هاتوا طالبشتي شاذ ني دون مغفل كثير الخطأ موتامش قانونية منتشرة جميعا. أجر لم حديثه هذا أو في أي شيء في حديثي حسن. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزله. المقصي صلاح صفية الترمذي بس في أمها. أما جواه لجوركاني حديثي حسن. قلت حافظ من كثير. ما كثير الكثير لبرو أصله يلا نية أصله أو يك ترمزي تعليفي ويا هذا قبول يا لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه ناك الكلام ترمزي أم عنا يك شي بس ماكن يوتي هذا وخش حديث هي الله حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا باش قال يعني بالصلاح القسم الثاني القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والاتقان ولا يعد ما ينفرد به منبرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا قال وعلى هذا يتنزل كلام الخصابة قسم دوام لحسن بريتالتي أويك راوي حديثك مشهور بي رواتي مشهور بي فالصدق أمانة يعني كشان لعدالة نبي ولم يبدو درجة الرجال الصحيح في الحفظ والإتقان أما لريض ضبط وشيبا ضبط تام نبي ولا يعد ما ينفرد به منكرا يعني حديثك أقر أقر خويض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 دواميان حسن لذاتي ام هذا قسمك لصلاح كانت قال وعلى هذا يتنزل يتنزل يعني تنزل يتنزل الكلام الخطاب قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما او كلمه باسم هذا شيء حذفي اجريتها قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح ها الشيخ أبو عمر الشعك فيخرجوا فيخرجوا, فيخرجوا. فيخرجوا. في يعني أو يدوم أو أو عن كونه شاذا أو منكرا أوردوا يعني اعترضوا يعني إرادة كان هنا سر قسمي كان أوردوا على القسم الأول المنقطعة والمرسلة الذي في رجاله مستور ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر وأوردوا على الثاني المرسل الذي اشتهى ورواته بما ذكره ويندفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم. لدوعي وك الله أبي الشاذ نبي منكرش نبي هندك اعتراض يا جدلة تعديفك يا لتحريركي للتحري رقي التحري ألين قسم يكم منقطع لتجوروا مرسلج لتجوروا كم منقطع مرسل الذي في رجاله مستور. بلام أم أليس أما الذي لا يخلو رجال إسنابه من مستور لم تتحقق أهليته ويرى أنه ليس مغفلا أن كثير الخطأ شيخ الباني دفاعك ليه أكاد شيخ هذا الإراد صحيح ويمكن الانفصال منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلا مسندا. أم اعتراضه حقيقة نتسري. ومن ناتم دفاعا نجدان شون دفاعا يا كات. يعني فعلا لناو تحريرتي ابن صلاح باسي اتصالي تانية. الله الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور. لم تتحقق أهليته. ثم كأجر حديثك ضعيف بد. بعض عن طريق بون منتهد ليزف. يا عن طريق انقطاع بد. يا هرشتك تربد. يا مرسل بد. أو ضعيف كوا جبران نكره أو ضعيف جبران كجبران جبران جبران نكلي. حديثك موصول بين طريق كده هو مرسلكش ده هو هذا الموصود. يا بون حديثك بداني كما وا. حديثك ولا جديدة. بوي إيرادك يعني لسر قسم يكمل كمنقطع ليتجودوا، يعني مرسل ليتجودوا. شو كان تلخيصي؟ اللي يكملك بس كله السرد أو كوا أقل الرجال سمع كذا مستورها به، مستورها به ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر. من لقى الله تعالى قرية والله أعلم وأوردوا على الثاني المرسلة لسأوي دواميش كألا أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمالة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منبرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا فعلا هش ذكر بو إرسال وأورد على الثاني المرسل الذي اشتهر رواةه بما ذكره بل من حديث مرسل بينه كان مشهورا بالصدق والأمانة والضبط والإتقان وإلى آخره. ولا يكون منكر ولا يكون شاذا ولا يكون معللا بس لسالة يعني على الثاني المرسل الذي اشتهر رواةه بما ذكره ويندفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم يعني ألين أجر أم جوري يكنا لقال يعني جوري دوم لقال يكما بس كيت ما بس في شيء ما بس في وياه شرطي أو شتياك متصل. أفاده العراقي في شرحه، باش وأفاد بعض العلماء عندك يتجع علماء لسأم موضوع لسأم إيرادا دفاعك أن الحسن أعم من الصحيح يعني حسن بيشتتله صحيح. لا قسم له وهو ما كان من الأحاديث الصالحة العمل فيجامع الصحيح ولا يبينه وعلى هذا فلا إشكال في قول التمذي حسن صحيح أو صحيح غريب الله يهندك لعلماء وتعلن حسن قشتي يعني لا لا قشتي صحيح بلك خي قسم في سربخونية قسم في ديجي صحيح بي والله تجاوز بالصحيح بو اما من ابي بزانين باسي حديثي انت شيء صحيح كوابو بي بيزناكه شلطي تشيداني شرط اتصال يعني شرط الاتصال في قلب الشاعر المعنى في قلب الشاعر شفتم باث شيء كين الحديث بو لان الحسن من الصحيح قامو فيزنا شرط متصل به ثانيه كما متصل به كيشمن الاتصال ني شفتوا اجل اتصال نبو خو ضعيفه عفوا ما كان حسن لم صحيح صحيحاً كابو الحسن أعام من الصحيح لا قسم له وما ما كان من الأحاديث الصالحة العملي حسن لو حديثانك إيش بيك كابو أقرب لين مرسلا إشفناك له أقرب لين منقطعه إشفناك له وهي شرط انقطاعه يعني إعضاله شرط إرساله أعمان في وزنك فيجامع الصحيحة صحيح صحيحة ولا يبينه وعلى هذا فلا إشكال في قول التلمذي حسن صحيح أو صحيح غريب أما أو تذكامه قلت لا يمكن أنزله لما ذكرناه عنه والله أعلم دوام الذي يبدو لي في الجواب عن هذا أن التلمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه نحو ذلك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حديث حينئذ و انما يريد ان لا يكون معناه غريبا بان يروى المعنى عن صحابي اخر ما بس هو يقال صحابي لا يك صحابي و بس هو يدو صحابي و هاتي بوي دو تركي جاوزي هبيا او يعتقد بامماتي حديث اخر يعني حديث ترهاب لروي ما نوى لروي ما نوى فالفش ذنبو او, أو بنحمي ذلك يعني من المقويات يا ابن المعينات مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا يعني ببيته كاري أويكا أو حديثا لغربته للشذوذ دركا تدلوى فتأمل قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذناني من الراس أن يكون حسنا فله كحديث لا شن طريقك مرجنيها مو حديث لا طريقك وبيت او حديثا ببيت حسن وكحديثي حديث الاذنان من الراس أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت في ضعف درجاته يسير فمنه ما لا, ما لا يزول لا بالمتابعات يعني ضعف يومان هيك بمتابعات ضعفك جبران نابت فانك ضعفك شديد يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كروايه الكذابين يسالك كذابك روايتي جهبيه كذابك يجبت روايتي بيتا قلبش بوم كذابه خسر لك خسرها لان حاليا يعني, حالي <تصفيق> يعني خسرها زاد طين بلة كرواية الكذابين أو المتروقين ونحوه ومنه ضعف يزول بالمتابع ضعف شواش ماني بالمتابعة جبرانبه رأسي يسيرة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا حديثك تيار عليك سيء الحفظ كسي كتري شيء هالضعيفة بو يبطلش يكثر أبدا تكوي أكثر كا حديثك مرسلة حديثك موصول بينا مشاركات بو جاهزة جاهزه يعني حديثه, حديثة مش مرسله مرسله كيف ايش بينا حديث كان جاهزه بلام شيء بيته والمرسل كان ثقه بن المرسل كان ثقه او المسل شرحه تفصيل خلينا او روى الحديث مرسلا فان المتابعة المتابعه تنشئ حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف الى اوج الحسن او الصحه اوج يعني علو اغر و إلى مرتبة الحسن أو الصحه والله اعلم الله لا لحاشك ما عليش كذبه تاع زوج شيء شكاك باش. وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين بلوش. حاشي بلا وش حاشي بلا وش ملخص ما قال تخريج حديث أحوال شاكل الأذنان, أها. حديث الأذنان من الرأس ملخص ما قال العراقي هنا أن أحاديث الأذنان من الرأس رواه ابن حبان في صحيحه من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا وشهر ضعفه الجمهور ورواه أبو داود في سننه موقوفا عن أبي أمامة والترمذي وقال حديث ليس اسناده بذلك القائم وقد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في العلم المتناهي وضعفها كلها لحى الشكاة المحققة والي رأيها البانية شيخ البانية رحمه الله قلت بل الحديث صحيح فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف فهي مما يقوي بعضها بعضا بل احداها صحيح الإسناد كما بينته في الأحاديث الصحيحة فإلى نحد تم هذا الصحيح, الصحيح والقتوة جانب حسن بل حديثه الصحيح عليك ها ها صحيح من رايه صحيحا من رايه يقول شيخ الباني يقول حبوا منه بقى او حاشاك يا عثمان الدواء الله اعلم وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين لما ام تقديري كلفه شاورشت يعني هم ديك ضعف هيا عندك ضعف هيا جبرانك له وهندي ضعف نجبرانك هي تعويض ناكري ليلو هند غلطي خطأي هندك العلماء زور العلماء كما في إطلاقهم أن الحديث الضعيف بمطلقيه بالراعي ألا أنه حديث ضعيف هذا إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة إذ إلى درجة الحسني أو الصحيح ألا برز بيت هو درجة حسني أو بو بوتي برز فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي ألا أنه ضعف كي لابد فسقي فسق بيت كي كلام مراثبي طعن، كي كلام أسرابي طعن، أو اتهامه بالكذب، يعني برأو متهم بالكذبة هو جبران نا كده وإيش ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، ازداد ضعفا إلى ضعف، وكتاب خراب تفسف، وبلقي كوام حديث أخوي النية، لأن تفرد المتهمين بالكذب والمجرمين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرتفع ثقة بحديثهم. يرفع الثقه بحديثه ثقته ماذا دام امانا اا بروايه متهم بالكذب او المجروحين كلام لا عداله بحيث لا يرويه غيرهم يعني كثر روايتك يعني كذلك روايتك يا متهم بالكذب يا متهم بالكذب يا متهم بالكذب. يعني شو خطه كيف تقول ما ولكن هذا هو مسؤول عنه وجودك في المسؤوليه المتعلقه بهذا المكان المتعلقه بهذا المكان المتعلقه بهذا المكان المتعلقه بهذا المكان المتعلقه بهذا المكان